اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْتَظِرُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ دَعْوَةٌ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضِيعَ أَمَانَةَ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شهيدا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 ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستطعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا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 لَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَى فَرِيقٍ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ مَا تَكَشَّفَ خَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنَادِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ سَنُهَائِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ فِتْنَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من يطع إلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقولوا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم, فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركفهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا كَمَا تكفرون كما كفروا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 إَِّا الذي لاَا يَصلِلونَ إلىى قَوْمِم بَيْنَكُم وَبَينَهُم م فَاقُ أَْجَاءُكُمْ حَصَِت خُدُورهُمْ أَي قاتِلُكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُم وَلَْ شَ اللهَّهُ نَسَلَّقَهُمْ عَلَيْكُم فَلَق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 فَقُدّوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَنَائِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا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 آمين يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فابتغوا معرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة فَذَلِلككُ تُم من قبلَبلوا فَنََّ الله عَلَكمُم فَتبجينوا إ اللهه كانَ بِماَا تَعمل لَ خَبير لاَا يَت القاعدونَ منِ المؤمنِنينَ وَيرُ لِببرَ لِ والالْمُجاهدونَ فِي سَبِم الَّهِ بِأَموال وَأَنفُسِم فَضل الله المجااهدينَ بأَموالٍِ وَما فُسِهم على القاعدِينَدجه فكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرته ورحمته وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ تُوُفِّيَ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ تُقَالُونَهْ مُصَّدَّعِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَمْهِرُوا فِيهَا فَهُنَالِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ فَأَنَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ مِنْهَا مَفَرًّا فَأَنَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَتَأَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِينَئِذٍ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأَنَائِكَ أَتَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عنهم مَا كَانَ اللَّهُ عَصُورًا وَالرَّفُورَا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ الْمُهَاجِرِينَ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتقت طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تافلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميلا واحدا وَلَا جنَااحلَيكُم إن كَانَ بِكُم أَذَم مَِّ قَرئًا وَل جُنَا عَلَكمُم إن كَانَ بِكمْ أَذَم مَِّطرَرلأَكُمْ ثمُ بُضَاءًا تَضَعوا أَثْنِحَتَكُمْ وَقُذوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَغْجُوْنَ مِنْ ا اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ ا اللّٰهِ مَا لَا الله وَكَانَ ا اللّٰهُ عَلِيْمًا حكيما الله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 انزل الماء اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بِمَا بما اراىك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجاهر عن الذين يغشاوون ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان بِمَا بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَن يَجَاهِدِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونَ عَلَيْهِمْ وَثِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَنَّهُ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ مَا يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ومن يكتب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اسما ثم يوم به بليئا فقد احتمل مهتانا فقد احتمل جهتانا واسما مبينا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 وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضًا وَلَا ضَلًّا لَّهُمْ وَلَا أَمَنِيًّا لَّهُمْ وَلَا آمِرًا لَّهُمْ فَلْيَبْسُطَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا خَلْقَ اللَّهِ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل لا الله اكبر الله هو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 وَإِرْثَ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِمْ وَرَضًّا لِّي آمِن فَاسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا تِلَاؤَتُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَكُونُوا أَنفِقُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جناح عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحٌ ثَوَابٌ وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتستقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المين فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات فِي في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات فِي في الأرض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 وكان الله سريعا بصيرا الله اكبر الله هو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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا, كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يستخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ايذا تغون عنهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربطون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذف عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلًا الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر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 be in الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو كفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عكوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا, ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض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 وَلَن يُغَرِّبُوَنَّ غَيْرَ قَلِيلٍ مِّنْهُمْ أَجَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَدَأَلَ اللَّهُ رَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ الله اللَّهُ أَكْبَر مَا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين إياة نعبد وإياة نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ذلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أدن الله جهرة فأخذتهم الصاعبة من ظلمهم ثم استخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك بنا ت فطور بمثاق وق لا لَ دُخنذابةة كذااء وَق لا لَ دُخلذابة جد وقنا لَهُم لا تعدوا بال السبة وَقذنا منهم مثاق وديض فبما نلَقضهم مثاق وَكْ بآيات لا لموق الأمبيا بغير ح وَقد يق غنا غ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم جهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيد بن مريم رسول الله وما قتلوه وما خلفوه ولكن وإن الذين اختلفوا فيه نفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ذرّف عه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين آدوا حرمنا عليهم طيبات محلتنا ومصدهم عن سبيل الله كثيرا وأطلهم الربا وقدره عنه وأتلهم أموال الناس في الباقل وأعتجنا بالكافرين منهم عذابا عليما لكن الرافعون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَنْوَلُوا لِلَّهِ الْأَمْرَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ والمقيمين الصلاة والمؤكون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك, أولئك فنؤتيهم أجرا عظيما الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 ورسلا قد خفصناهم عليك من قبل ورسلا لم نخفصهم عليك وكلم الله مرسا تسليما رسلا مبشرين وهم مذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد لما أنزل إليك أنزلهم بعلمه والملاء هُن وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَطَّعُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جَاءَهُمُ الظُّلَمُ بَغْتَةً فَأَصَابَهُمُ الْعَذَابُ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَطَّعُوا سَبِيلَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ الله ليغفر لَهُمْ مِنْ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 أكبر الله اكبر الحمد لله رب الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم هَذَا بِلا تَغُضّوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ إِن تَقُولُوا قَيِّمًا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنفف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المغربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعلموا الصالحات فيوفيهم هجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعزقهم عذابا أليما فيعزقهم عذابا أليما ولا يبدون لهم من دون الله وليا ولا نطيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتقروا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه فراظا مستقيما يستدونك قل الله فيكم في مكداله في مرهن هلك ليس له ولد وله مخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً فِي دِينِهِ وَلَسْتَ أَنْفَكَرِ مِنْ حَظٍّ أُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر.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 ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وإطوالا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شلآن قوم أنصدتمكم عن المتج الحرام أن تعتدوا وَتاول على الفِ والاتقوى وَلا تَول على الإِثمِ والعودان وَاتَّقُ الله إِ النَو الله تتد العخ حِّمَ تَ ركُ المَيدَةُ والاتَّب وَ فذير وَماءِ الذي ل الله ب وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ذِهِ وَالْمُخَلِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّقِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعَ وَمَا أَنَّنَ تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا لُكِيتَهُ وَمَا ذَا بِهَا مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ تَتَّبِعُوا إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْمِنُونَ ۚ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا فمن الضر في مخمطة غير متجالف لإثم فإن الله غفور رحيم الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياة نعهد وإياة نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح هُنَكَ مَاذَا أُفِلَّ لَهُمْ قُلْ أُفِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَنِّفِينَ تُعَلِّمُونَهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله. فكنوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله تريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الحساب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من وَالْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُذُورَهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُذُورَهُنَّ مُحْصَرِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين هي تنعقد وهي تنفع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 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمْسِكُوا أَزْرَكُمْ وَأَلْحُوا بِكُمْ وَأَنْتُمْ إِلَى الْمَثَابَةِ وَاكْفُوا بِهِ فِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ من أَوْ جَاءَ أَحَدٌ أَوَلَمْ تَرَوْا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آمِنَتْ فَيَمْنَهُ صَعِيدًا فَتَمْلَمُوا قَيْدًا طَيِّبًا فَانْسُفُوا بِهِ هُدُوءَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ يُطَهِّرَكُمْ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُقْهِرَكُمْ وَلَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ما يريد الله ليدعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمتهم عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميساقه الذي واتقكم به إذ قلتم تبعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بلا دخص دور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء وَلَا يَجِدُ مَن فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ قَوْمَنَا عَلَى أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنوا والذين تَفَرَّقُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اللَّهُ اللَّهُ أكبر. الله أكبر. اللَّهُ, أكبر. الله أكبر.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 الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد وعد الله ميثاق ذريء اذا الى ابثنا منه اثنيا رغيبا وقال الله انما تؤمنو لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعززتم الله فرضا فهل لو كفرن عنكم سيئاتكم لاكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلن لكم جنات تجري من تحتها النهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبين فبما نقضي من ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يَتَرَدَّدُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعْنَا وَنَسُوقُ حَظًّا مِّمَّا نُكِرُ بِهِ وَنَسُوقُ حَظًّا مِّمَّا نُكِرُ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُونَ خَائِنَةً مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا منهم فاعفوا عنهم وقفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نفارا أخذنا ميثاقهم فنثم حظا مما تذكروا به فأغوينا بينه العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعقوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سهول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ إِنَّ فَارَنَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَعِبَادُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما وإليه المطير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقودوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل قدير الله أكبر الله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 فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَسَنُعَمِّرُهُمْ وَنَزِيدُهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِذْ قَامَ مُوسَىٰ دم منِ العالملَمين ليا قلوا مِن دقُلُ لِأَقل مقَدتَةَّ كَتَبَ الله لَكم وَلا تَتَدّ على دذَِكم وَلا تَب تَدّ على دَبَِكُم فَتَ قَلِكُم قاتِرينقالالوا يَمتَائِ فِي قُم جَبذرينَ وَإِ لنَّ دَقُل حتىَ يَقُثُ مِنه وَإِنَّ لَنَدْخُلَنَّهَا لن حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهَا فَإِنَّ لَنَا نَاصِيَةً قَالَ عَدُوَّانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخِلُون عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ الله اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم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 فافرط بيننا وبين القوم الفاتقين قال بإنها محرمة عليهم أربعين ثلاثين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاتقين الله أكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر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 إِنَّ رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي خَلَقَ فَتَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُخْرِجُكَ فَلَا تَنْتَهِي إِلَّا ما شاء وما يخفى ونيسرك للعسرى فلتر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى فالذي يطلن نار ثم لا يموت فيها وَنَذَرُ اَبْلَحَ مَن تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَتَلَّا بَل تُكْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ يا الله لمن حمدا ربنا وله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 ولا أنكم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر مع الله, أكبر الله أكبر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 اللہ <laughs>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 إياك نعبد وإياك نفتعين إهدنا الصراط المكتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين كل هو الله أحد الله الطمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سنع الله, الله, الله لمن حمده والسلام لك اللهم اهلنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارث لنا فيما أعطيه وقنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من هو عليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا, تبارك ربنا وتعالي اللهم خسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معطيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبطارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن فاغفر لنا من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تغسر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائع و لك اواب و منيب اللهم تقبل توبتنا واغفر توبتنا واجب دعواتنا واجب دعواتنا واجب, دعوتنا وأجب, دعوتنا وأجب دعوتنا وذبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا, قلوبنا، وتسجد ألسنتنا, ألسنتنا، واستلت قيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القفز في الغنى والفقر ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الزضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضله اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداكا مستدين اللهم إنا نفتلك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محبّد صلى الله عليه وتسب في أعلى جنة اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة القلب يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والامن يوم الخوف برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين, أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وتائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وتائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطالنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقه لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبرد والتقوى اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين اللهم وفقه لما فيه صراح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. عليكم رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله